إِ هذاَا لَقَصَسُ الْ الحََّّ وَماَا مِنْ إلَه إِلَّ اللهَّ وَإَِّ اللهَّهَ لَو العزيِيزُ الْ الحَكم فَإِن تَوََّو فَإِن اللهَّهَا عَليمُم بِالمُفسِدينين.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 هاتُمهؤُولَا إح جَجَتُمُ فِي مَا لَكم بِِ ععِلْمُ فَلِمَتُ حَاجُونَ فِي مَا لَْسَ لَكُم بِهِ ععِلْمْ وَلهَّهُ يَعلَمُ وَأَاتُمُ لَا تَعلَمُون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 أَوَّلًا النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ